اللهم صل على محمد و ع على ل آل صليت ى محمد إ بعد ر ا ه ي م و ل آل العالمين ى إبراهيم في م والبالك ح ايها باركت ا ر على إ ه م والعالمين وعلى آل إ ب ر ي م ف ل ع الكرام م ي ن في باب آ خ ر من أ ب و ا ب هذا السفر النفيس باب ا ل ت ب ك ي ر ب ا ل ص ل ا ة في يوم ا غ ي م وطبعا سبق ان قلنا ان الشق البخاري في ت ر ا ج م يعني هو وضع ا ل ق ض ي ة والحكم في الترجمه بمعنى حسب مصاحبتنا لهذا الفد الفريد عمرا طويلا نعلم أ ن ه يجب التبكير إ ل ى ا ل ص ل ا ة في يوم الغيم ل أ ن يوم الغيم كما تعلمون يعني لا يظهر فيه ض ق ط ولا يستدين أ و لا تستبين الفواصل بين ا ل أ و ق ا ت فالواجب التفكير في يوم الغيم ب ا ل ص ل ا ة وطبعا هنا هو ن ا ه أ ب ه م ا ل ص ل ا ة هنا وطبعا سيصرح الحديث بها أ ي ص ل ا ة نبكر ه ا في وقت الغيم وطبعا هذا يبين لك أ س ا ل ي ب ا ل ت أ ل ي ف والتصنيف و ط ر ي ق ة الفهم وكيف اتعامل مع الكبار ا ل أ ف ذ ا ذ في كتبهم ومصنفاتهم حتى يكون لك دربه وملكه في كيف تعامل مع هؤلاء هكذا يعني باب التفكير ب ا ل ص ل ا ة في يوم الغد حديث خمسمئه اربعه وتسعين يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن ف ض ا ل ة ومعاذ بن ف ض ا ل ة فضاله, فضالة الزهراني البصر طال حدثنا هشام طبعا معروف هشام الذي يحدث عنه هشام الدستوائي رحمه الله تعالى عن يحيى ويحيى هنا هو ابن ابي كثير الطائي كم هو معلوم عن ابي ق ل ا ب ة وابي ق ل ا ب ة عبد الله بن زيد الجرمي ابي ق ل ا ب ة عبد الله بن زيد الجرمي وده من ا ل ف ر و د ة والرعيل الاول ل ت ل م ي ذ ابن عباس يعني اذا ذكرت ا بقلابه تذكر ابن عباس يعني كفلان وفك مجاهد وامثال هؤلاء اذا ذكرت ه تذكر شيخه على طول لان يعرف الشيخ بتلميذه اذا كان تلميذا نجيبا فيعرف به ب ق ل ا ب ا ل ج ر م وهذا من جرم واسمه عبد الله بن زيد ان ابا المليح وهو عامر ا بن أ س ا م ة الهذلي ان ابا المليح حدثه قال كنا مع ب ر ي د ة وطبعا ب ر ي د ة بالتشهير معروف ا بن ا ل ح ص ي ر الصحابة الجليل م ع و في ف يوم غيم أ و في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ص ل ا ة العصر حبط ا عمله وطبعا من شواذ الحديث ي ب ي لك فقه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن ه م لا يتركون شارده ولا ورده حتى يبلغوا عنه أ ن ت قد تعلم الشيء ولا تبلغ تكتبه في صدرك أ و يلجم لسانك أ ص ا ب ك العي ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله يعني م ج ر د ما شاهد ب ر ي د ة ا بن ا ل ح ص ي ب الغيب في السماء قال بكروا بالصلاة طيب اي ص ل ا ة هي سيفسرها ذ ك لك من ترك ص ل ا ة العصر ف ك ت حبط عمله وطبعا حبط عمله يعني ومن يكفر بالايمان الله من من ا ص ل ا ة و ا ح د ة فقط يكفر تاركها ما بالك بتارك ا ل ص ل ا ة كلها ده طبعا له حساب آ خ ر نحن بنتكلم على منطق الحديث الذي أ م ا م ن ا يعني مش هنزود ا ل ب ض ا ع ة هنؤدي فقط على قدر يعني الحديث ولذلك من هنا كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم دائما ي د م د ن و ن يقول لك إ ش ل ا ب غ ن ا ك ن باب نتكلم على ص ل ا ة العصر ن ت ك ل م على ا ل ص ل ا ة ومن ترك ومن ترك يقول لك مو الموضوع مش ه سهل الموضوع إ ن ك متهاون وعندهم ليس ساهل ل أ ن من كفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد حبط عمله يعني كفر إ ج م ا ع ا لا ينفعه عمله بعد ذلك فاخذ بالك فدي م س أ ل ة يعني خ ط ي ر ة جدا هتقول كفر ب ا ل إ ي م ا ن ي ترك ا ل إ س ل ا م سبحان الله وقد سمى ا ل ق ر آ ن والصلاه إ ي م ا ن وما كان الله يضيع إ ي م ا ن ك م في باب تحويل ا ل ه ا ل ق ب ل ة ث م ه ا إ ي ه ه ذ ا ب ع ي لك صاحب النبي ص ا ل ل و ر ي د ه لما وجد غيما في السماء كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ر ا د أ ن يذكر الناس بما سمعه من النبي صلى الله عليه واله وسلم يذكر لن أ نسمع الحديث فقال كنا مع بريده ة في يوم غيم فقال ذكروا بالصلاه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ص ل ا ة العصر حبط ا عمله, عمله يعني الحبوط يعني الهلاك وده بيفسروا ح حديث آ خ ر في المواشي لما تترك و ت أ ك ل حتى ت ح ب ط وتسلط وكلمه ت ح ب ط يعني تهلك وهذا في حديث البخاري أ ي ض ا في باب آ خ ر يعني معنى الهلاك والضيعه ولا حول ولا قوه ة ا ك ه ك ذ ا طبعا رجال الحديث ك ل ه مروا م إ ل ا ب ط ن شاهد واحد ه ن ا ك في هذا الكلام لفوائد احنا في ح ا ج ة إ ل ي ه ا في ت ر ج م ة هذا الرجل وهو أ ب ي ق ل ا ب ة الجرمي رحمه الله و تعالى واسمه عبد الله بن زيد وهو شيخ ا ل إ س ل ا م وهذا رجل بصري قال ابن سعد كان ث ق ة كبير الحديث أ وكان ث ي ر ل ح د ي ث و ك ا من الفقهاء ذوي ا ل أ ل ب ا ب يعني فقيه من ذوي ا ل أ ل ب ا ب وطبعا إن ما هو ضوء العالم في ا ل أ م ة لما مات القاضي ش ر ا ح ي ف خ ل ت العراق من قاضه فقالوا ب الحجاب بفقيه ق ي م ق م شريح و لي لي ليس له ئ ة العلماء ل م ج الا ش ش ي يقول ي و و خ له ف لوحد يشتغل ابي شريح قلابه الوحيد العالم المتين المتمكن أ ه ل لهذا المكان هو أ ب ي قلابه الجرمي سمع أ ب ي قلابه ذلك ففر فر من العراق وذهب إ ل ى اليمام اسماعيل بن علي المحدث المشهور شيخ البخاري ففر وراه وخايف ا ع ا ئ ه مو طبعا دا اللي وراه هذا محدث وهذا محدث دا المحدث ا ل أ و ل راح يبدا المحدث اللي وراه اللي ع ل ي ه الدور ففر وراه ب ق ا ل له ل م ا ذ ا هربت مو طبعا ً دا كان غفاه يعني دايما يبقى لك درع واحد يغطيك لو انكشبت درع يبقى ن ت ل عليك الدور وما عليك الدور يبقى دخلنا في الخطر تخيل هؤلاء العلماء يفرون من المناصب ليس أ ن ه ل له دور إ ل ى ا ل د ع و ة إ ل ى الله تعالى مليش دور غير كده بالرغم من المناصب م ف ت و ح ة أ م ا م ه يعني الحكام يقول تفضل تبوى مكانك وموقعك لا يهرب يهرب ولذلك تجد كثير من الناس يعني يخبئ حب الدنيا في ت ل ف ي ف قلبه وتجاويف نفسه وثناياها يعني هو يقتل نفسه حبا للدنيا ويقف ويسمي ذلك باسم ا ل إ س ل ا م و ل ى حول ه ولا ق و ة إ ل ا بالله هذا الرجل الفد كما ر أ ي ت هرب سب البلد كله وانطلق وذهب إ ل ى اليمامه وجد أ ن ه قد يطال في اليمامه ل أ ن ه قد يقع سلطانها برضو تابع ا ل ح ج ا ت ففر إ ل ى الشام ذهب ا ل م د ي ن ة أ و ل ا فعبد الملك بن مرون يقول له لم ا هرب العراق لا ت خ ل من ث ق ي ه د ا بلد ك ل فتن وكل م ص ا ي ب البدله فاتتا لابد من عالم ن ح ر ي ر متين يكون موجود فيه يعني يصد موجات الفتن و ي ر ض غ ي ب ة الناس ل أ ن أ ي إ ن س ا ن في وقت الفتن في ح ا ج ة الى عالم يبصره للمواقف قال ط ل ب ا ن الحجاج فخفت على نفسي قالت ابوه ارايت تشتغل إيه ج ة يعني إيه ل قال له ه ج ر ر ة أ أ س ب ا ح دخل غ م ر ة البحر قال نعم قال أ ت ظ ن أ ن ه ينجو شوف ك ل ا م العلماء ك ل ا م عليهم قل أ ر ي ت سباحا دخل في غ م ر ة البحر أ ت ر ا ه يخرج منه مهما كنت مهرته ا في السلاحه ه ق و ل ه ا ينجو ولكن باحتمال كام لا ينجو باحتمال كام يعني إ ذ ا م س أ ل ة م غ ا م ر ة م غ ا م ر ة طبعا ً لا يطيقها ل ى الجاهل ل ك اللي بيبحث على ا ل مناصب لما تشوف إ ن س ا ن يتكالب على الدنيا ويشوف ب له مكان في ا ل ص و ر ة تعرف ان عنده كم من ا ل ج ا ه على قدر الحرص ه ع ل ى الظهور والشهر كل ما كان هذا الحرص واضح عليه تعرف ان كم من ا ل ج ا ه ران على قلبه وغيم عليه حتى أ ن ه يطلب الدنيا كاهلها أ و ينافس أ ه ل ه ا فيها ففر وفرع الى الشام رحمه الله تعالى ورجل حكيم على مستوى عالم ايوب السخطياني ده من تلاميذ يعني كل طلاب الحديث انت بتسمع عنهم دول من تلاميذ أ ب ي قلاب وبعدين معندوش ا كل ما عينه على الطالب بتاعه وهو بيشتري بيغصله وشو بيشتري ايه وهو بيتحرك شو بيتحرك ازاي ل أ ن ه ده استاذ واستاذ ه م ر ب يعني ي هو مش عالم فقط بيلقي ا ل م ا د ة ا ل ع ل م ي ة و ا ر ت ا ح انا دا بيعلم ويربي ب وبينصحك للصح قال ايوب ا س ت خ ت ي ا ن ي راني ا ب و قلابه قد اشتريت ط م ر ا ر د ي ئ ة وتعلم بقى شوف اشوف اقول لك ايه اسمع شوف ايوب يقول راني ا ب و قلابه اشتري ط م ر ا ر د ي ئ ة قال اما علمت ان الله قد نزع من كل رديئ بركته اما علمت أن الله نزع من نزع الله كل رديئ بركته ان رديئ فما ذلك لو كانت اخلاقك ر د ي ئ ة فيكون قد نزع منك البركه ما ذ ا ل ك لو ربيت غلاما رديئا فقد نزع الله منه البركه مش هتشوفه صالح في حلم الاحوال ولا هينفعك في اي شيء يبقى اذن والحديث ذكرنا قبل كده م ر ة في مطالع ا ل م ر و ة إ ن الله يحب معالي الامور ويكره سف سافها يا ربنا بيحب معالي الامور ويكره سفسافيها يكره ع ن ي ي ب النازل ا اللي خلاك تخش ف النازل يطلع في اللفوق إ ل ى ان ياتي لا تعال بالفرق وقال أ ي ض ا ليس شيء أ ط ي ب من الروح وقبض ن ن نتكلم نهاردة ح الروح عن و ا الروح كما في الحديث الثاني ودا كلام نفيس جدا ب يقول ايه يا ام خلابه ليس شيء أ ط ي ب من الروح م ن ت ز ع من شيء إ ل ا أ ن ت الروح لما تتنزع من شيء ينت ي أ و ل إ ن س ا ن بروح ه ت ط ل ع إ ي ه الي ل بيحصل ينت ي السمك طلعته من ا ل م ي ة وما ء ا س ت ن ى عليه كده بروح بتاعه ت ط ل ع يحصل إ ي ه ينت ي ولذلك قال أ ط ي ب شيء وهذا ما تطيب ل أ ن عكس الطيب النتن فاذا نزعت الروح من اي شيء انت لا بد ان ينتن كذلك الانسان اذا نزعت منه الروح انتن لانها النفخه ا ل ع ل و ي ة كما هو يعني معروف شرعا يقول ابو خلابه لا تجالسوا ر اهل الاهواء ل ع عليه ت ل لا ا تلتي م ولا تجالسه ولا لك على ق ب ي نهائي ذ ا كنت عاوز ا ل ر أ ي ا ل ش ر ع ت س أ ل ن ي عن الدين بقول ك من الدين لا تجالسه ولا تلقى ن س ا نهائي هذا قول أ ب و ه ر ي ر ة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أ ب و ق ل ا ب ه اللي م ع ن ا ترجمته هكذا يقول لك لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تحادثوهم ف إ ن ي ل ا آ م ن أ ن يغمروكم في ضلالهم أ ن يغمروكم في ض ل ا ل ه ويكفي ا ن أنت ه ي ج ي ب لك آ ي ه فترد عليه بايه فجعلت القران ل ق ايه عظيم. يعني القرآن القرآن لا أبدا النبي صلى ع ل ي ه يعني معنى الكلام م ايه مفوض ا ل ج د ا ب لانه لا يجوز ان نتخاصم في ا ل ق ر آ ن ل عند كلام الله تعالى وكلام الله ده وحي ونزل وانقضى و ا ن ت ه ى يعني. يعني ليس فيه تعديل ولا غيري ه ب ق ى اذا لو اختلفت مع, مع انسان في ا ل ق ر آ ن فقوم يبقى الحل القيام ح ت ن لوكم جانت هتسترسل في المناقشه هتجيب لك ايه هتجيب له ايه هتجيب له ايه ت ج يبقى له آية, آية. ي ب جعلنا ا ل ق ر آ ن يقف بعضه لايه في م و ا ج ه ة بعض و ا ل ق ر آ ن لم ينزل لذلك فلو أ خ ذ ن ا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لافلحنا لا أ واحد بو وليس أبو يقول يقول يقول وجلس و وتصلي وتفتقر وبينه تعالى ما قالك شيئا هكذا هاري لأكالفة قال أناقشه、وكلمه. قال أحشى أن بك بدعته. هتلاقي نفسك الكلام اللي بينك وبينه. هتقول الله تنفاء لأحشى لأحد أحشى مفتدع مفتدع بدعته ده, آه آه نفيته ده في حديث يبدأ ملك عم تكلمه أكلمه من نفسك نفيتك فيه نفيته تلسق هتقول تلعك عليه لك ليس لك سبيل بك بينك كله به لأنه هي آية أن حج ص يعني لا ل ز و م لها فالواجب عليك أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء معنى بدع واهواء يعني يتكلم بها ه ونفسه مهما ناقشته ومالوش ع ل ا ق ة بالمناقشه و أ ه ل البدع بلدنا, بلدنا كلها بدع مش كلها أ ق و ل ك فوغم ن كلها يعني ب ع د كلها بدلها كمان كلها كلها بدع إ ل ا من رحم الله تعالى ولربنا ي س ت ف ي ه ويختاره لنفسه ليها طائفه يعني ل ق د صدق عليهم إ ب ل ي س و ظنه إ ل ا فريقا من المؤمنين شو قال ل ف ا حول ولا قوة إلا ب ن س أ لاامن ل ل ه ل قال ع ا ف في ي ة ان يغمركم في ضلالتهم أ و يلبس عليكم ما كنتم تعرفون ومن كرمت هذا الرجل أ ن ه عطش يوما وكان صائما يعني بلغ به العطش يعني غايته وكان صائما ف د ع الله تعالى فنزل المطر عليه وعلى جسده فرطب جسده فذهب عنه العطش وطبعا باول كراماته رضي الله تعالى عنه هذا الرجل كانت ت نهاية, نهايه عجيبه هو مات عندنا في مصر يعني في, في شام مصر, مصر في مصر في هشام في هشام ولا في ايوه طبعا س ي ن ا كلها ش ا م فهو مات في عريش مصر في عريش مصر اللي هي ا ل ش ا م ي ع ن د ه جزء من أ ر ض الشاميه وطبعا وصل به الابتلاء ل د ر ج ة يعني غ ر ي ب ة يعني شلت يداه وشلت رجلاه وثقل سمعه وثقل بصره وكان معه ولد يعني يوضيه و ي ز ق ي ه ويطعمه وغير ذلك ف أ ر س ل هذا الغلام في, في مساله من المسائل فلم يرجع فهو ج ا ع د يذكر الله تعالى بلسان واحد من الجنود المرابطين على في العريش ل ج ى خ ي م ة كده وفيها واحد لا يد لا رجل لا سمع لا بصر ما فيش حاجه غير لسان أ ع م ا ل يذكر وعمال ب يتكلم ب يقول اللهم أ و ز ع ن ي ان أ ح م د ك حمدا يكافئ به شكر نعمتك التي أ ن ع م ت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلق تفضيلا فالعسكري قاعد ي ب و ل ص ل ا ل ا س م ه عبدالله بن محمد د ر و ا ي ة ا ل أ و ز ا ع ي عن عبدالله بن محمد ده طريق ا ل أ و ز ا ع ي قال إ ي ه ن ع م اللي عنده د ر ا ج ا ل مشلول لا دين لا رجلين ولا سمع ولا بصر ما فيش غير لسان أ ن ا بسمع ل س ا ن عمال يتكلم اللهم ي ن ي احملك حمدا يكافئ نعمتك يعني ي و ا ف ئ نعمتك ويكافئ مزيدك フ ل ン ا ل 緒 ك いると ر に、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいる ت きに、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいるときに、あなたは ه 緒にいるときに、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいると ت に、あな ا は م 緒にいるときに、あなたは一緒にいるときに、ا なたは ا 緒に ي るときに、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいる ل きに、あなたは一緒にいるときに、あなたは一緒にいるときに、あな ل س ا ن にいるときに、به هذه من أ ج ل النعم يعني إ ذ ا عنده جزء مش عطله ح ا ل ة ا ل ع ب ا د ة عنده ش غ ا ل ة فيه مازال يعني سفير العباده هو لسانه شغال باستمرار يحمد الله تعالى ويذكره أخذ بالك ما باله على سنتنا م ع ط ل ة م ع ط ل ة من الخير لكنها مش م ع ط ل ة في الشر هي م ن ط ل ق ة في الشر في الكذب و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والتدليس وغيره ولكن في الخير م ع ط ل ة شوف هذا الرجل ب يحمد الله تعالى ب ق ى له لسان يذكره ويحمده فقال هذا لساني يكفي هذا انه أ ع ط ا ن ي هذا فقلت عجبت من هذا الرجل فابقله أ ي خدمه ة ع م ل اعملها له هكبر أ لك قال والله لي ي بني كان يوضيني ويطعمني ويسقيني وخرج منذ ث ل ا ث ة أ ي ا م فما عاد هل تبحث عنه قال له ابحث لك عنه فخرج طبعا هذا جندي مرابط مشى في الفلوات ا في الرمال فوجد الغلام أ ك ل ه سبع ولم يبق منه إ ل ى الارض هدخل على ر جلد الزايد م ص ا ئ ب كلها تجمعت عليه فطبعا مكسوف يروح له هيروح له ي ق و ل له إ ي ه ا ل م ه م ي ع ن ي حسب العهد الذي بينه وبينه فجاء وسلم عليه قال أ ن ت صاحبي قال نعم أ ي ه ا انا هو ولماذا فعلت في ا ل أ م ر الذي يعني كلفتك به وطبعا احنا بنتعلم إ ز ا ي بقى ما ندخلش ا ل م ص ي ب ة على الناس ب ا ل أ س ل و ب ب يقول لك يعني عظمتك أ ب و ك مات أ م ك مات أ خ و ك مات اديله في ا ل م ا غ و على طول شوف بلل ط ل ب ة العلم والمستوى الرائع ب يقول له أ ي ه ا المرء اانت أ ك ر م على الله تعالى ام نبيه وعبده أ ي و ب قال بل عبد هو نبيه أ ي و ب أ ك ر م قال لما ابتلاه في ولده وفي ماله ماذا وجده قال وجده حامدا شاكرا صابرا قال فما رضي الله منه ذلك برضو رضاش ما منه كده ف أ و ح ش منه أ ه ل ه يعني أ ه ل ا ق ر ي ب واخواته ويدعموهجروه فما, فما وجده إ ل ا قال فماذا وجده ربه وحامداً، شاكراً، صابر. قال له حامدا شاكرا ص ا ب ر قال عمر ض ي الله م ن ه ذلك حتى عرضه في الطريق عرضه في الطريق قال فما وجده ربه قال وجده حامدا شاكرا و أ و ج ز يرحمك الله خلص يعني هو طبعا فهم قال له أ و ج ز هات الخبر ت عاوز توصلي ي ه هات الخبر وطبعا طبعاً كل الكلام د ه بيدله ي عناصر الصبر وعناصر وطبعا ع ن ا ص ر و دا مين دا ه ب القلابة يعني ده جبل من الجبال يرحم ه الله تعالى قال وجدته ابنك افترسه السبع بين الجبال اعظم الله اجرك واصبر واحتسب يعني فقد فقال الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي نسلا يدخل النار الحمد لله سعيد انه لم يخلق من نسله من ذريته نسلم يدخل النار قال و ش ه ق شهقه ومات قال فصرت في ورطه أعمل إيه؟ دم ولا ولا هو هو اعمل ل لم و د ايه نغسل خلي دي موقف اتعرر ا ده عسكري جندي واتبقى ازاي قال فجاء أ ر ب ع ة نفر سمعوني أ ب ك ي قال مالك يا عبد الله في ايه و خ ل بالك من ا ل ن ج د ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة بتاعت المسلمين عشان لما نقول خير القرون وعمر العيون تبقى ت ص د ق انت لو في نفس الموقف د ه في الصحراء في هذا الجو الغريب يقول ده مالي ومالي فماشي وتسيم اشوف مصالح ا ع ط ا ل نفسي لايه مالك يا عبد الله قال لم هذا الرجل من أ م ر ه كذا وكذا وكذا قال ت أ ذ ن لنا أ ن نكشف وجهه ناس م ح ت ر م طب ما هو مش تبع ومش غريبه ولا أ خ و ه ولا ابن عمه ما يكشف وش ولكن لان هو القائم عليه في اصلا أ بقى صاحبه الان فلا بد من ي س ت أ ذ ن و ه أ م ه تربت وتعلمت ا ل إ س ل ا م صح ودخل ا ل إ س ل ا م في موقع دخل بين ثنايا القلب و ت ل ف ي ف ه فلا يخرج أ ب د ا صار سلوكا عمليا تتحرك به مفاصلهم وتتحرك به جوارحك ل ل أ س ف ب ي ن وبين ذلك مفاوز ومسائل أ ن ا لايؤيسك ولكن ده الحال يخلي الانسان مش عاوز يتعامل مع البشر ل أ ن البشر مش هم دول أ ص ح ا ب محمد أ و حتى أ ت ب ا ع ه أ و يتسننون ب س ن ة قال فكان معهم ثوب فكفنوه ط ب نعمل فيه ر ج ل هنغسلهم ن ي ه فيش ميه ن ع م ل فيه ايه هنيمموا ل ن ا إ ذ ا فقدنا ا ل أ ص ل يبقى نصير إ ل ى البدل إ ذ ا لم يقم ا ل أ ص ل يبقى نصير إ ل ى البدل نتعلن كده ما عرفتش تجاه عرفتش ما لقيتش الماء يبقى البدل اللي هو التيمم هكذا يعني لم يوجد ا ل أ ص ل يبقى البدل على طول طالما فيه بدل منه يبقى, يبقى, يبقى تقوم ا ل البدل المهم يعني يمموه و ك ف ن و ه ودفنوه قال وخرجت إ ل ى معسكري فنمت فلما نمت ف ر أ ي ت عليه حلتين من حلل أ ه ل ا ل ج ن ة فهو لا وكان يقول ه أ ل س ت صاحبي فهو بقى لما شافوك قالوا الست بصاحبي قال نعم قال ما الذي جعلك هكذا ا ل خ ل ك بالمستوى في ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة وترتدي حلتين من حله ل ج ن ة وعمليتله بيتل صوت الرعب سلام عليكم بما صبرتم ف ن ع م ة يا سلام بما صبرتم ف ن ع م ة عقبى الدار فقلت الست بصاحبي قال بلى قلت أ ن لك هذا قال اسمع قال إ ن لله درجات لا تنال إ ل ا بالصبر عند البلاء ولذلك لما تبتلى مايبغاش عندك نوع من ا ل ك ز ا ز ة وضيق النفس و ا ل إ ش م ئ ن ا ت و ا ل إ ش م ئ ز ا ز و ع م ا ل بتشكي ربنا لكل واحد يجابلك هذا طبعا ده ق ل ة صبر الشكوى ده قله صبر لان هذا منافل الصبر الجميل والصبر الجميل الذي له لا شكوى معه انت بتشكي مين بتشكي ربنا سبحانه وتعالى واخذ ذلك بل كما سمعت ابو ق ل ب بيحمد الله تعالى على ما ص ا ب ه م بلاء الحمد لله والحمد لله جعلك أ ه ل للبلاء إ ذ ا كنت أ ه ل لهذا البلاء ومكن لك من الصبر هنقول لك سلام عليك بما صبرت فنعم عقبى الدار فالرجل طبعا عشان راح وشاف قال إ ن لله تعالى درجات لا تنال إ ل ا بالصبر على, على البلاء بيكون ا ل إ ن س ا ن له درجه عند الله تعالى أ ع م ا ل ه لا تكفي حتى يصل إ ل ي ه ا أ ع م ا ل ه اللي في الدنيا اللي شغال فيها لا تكفي حتى يصل إ ل ي ه ا فيبتليه ويرزقه الصبر حتى يصل لهذه ا ل م ك ا ن ة التي يعني وضعه وضعها له وقيدها الله لو تعالى ولذلك قلنا مرارا كانوا يفرحون بالبلاء أ ك ث ر من ف ر ح ة أ ح د ك م بالعطاء ل ت له واحد جاب لك هديه بتبقى مزقطق ومبسوط ط ب لو واحد جاب لك مصيبه حتى يبقى زعلان ط ب ولكن كانوا يفرحون ب ا ل م ص ي ب ة بالبلاء أ ك ث ر من ف ر ح ة واحدنا بالعطاء لانها ي ل من الله و إ ذ ا رزق بينها ل صبر يبقى رفع درجته في ا ل ج ن ة بطبيعه الثعلب ن لله درجات لا تنال إ ل ا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مش لما يشبع يرفس لا ن لان الفلوس زي ت ما ع تلاقي لسانه ب د أ ايه بدأ طالته ا ل خ ش و ن الخشونة ب ق ى ضربه لسانه و ا س ق من ا ل ن ا س و معه فلوس وزي ب ل ا المثل اللي بدا يلي راه ضيته ا كتله طب انا هخاف من ايه اهدف كده كوسا اديتك فالصبر عند البلاء والشكر عند, اللي عند الرخاء ا ي عند ل مع خ ش ي ة الله عز وجل في السر والعربيه يعني ليس الصبر والشكر فقط ولكن مع خ ش ي ة الله في السد و ا ل ع ا م ي ة يخشى أ ن ي ن ك ر الله تعالى به انك لو مكرت س ي ن ك ر لك الله سبحانه وتعالى فلا بد ان تخاف الله تعالى في السد والعاميه ن ي ة ل الحديث الفايدة الأولى يستحب تعجيل العصر ح يستحب د فوايد فوايد ي بسيطة في ث طبعا أربع و غ ر يستحب تعجيل في يوم غير, يستحب تعجيل العصر في يوم غير. وخلي بالك العصر وخلي فصلت كيف ها عجل وعند الاحناف يستحب ا ل ت أ خ ي ر في جميع الصلوات ا غير العصر والمغرب والعشاء هذا في يوم غيب وعند ا ل ش ا ف ع ي ة يستحب التعجيل في جميع ا ل صلوات ا غير العشاء ه ن ف ص ل في الرقم اثنين قيل المراد تعجيل ه العصر وجمعها مع الظهر يعني اخر الظهر وعجل الايه العصر ده معنى التعجيل يعني أ ي يوم فيه غيب يبقى ب أ خ ر ص ل ا ة الظهر إ ل ى ايه الى اخرها وابكر بصلاة, الإيه؟ بصلاه العصر وطبعا الجمع هنا ايه معروف كاني ج م ع بين الجمع الصوري كما قلنا قال... ك... ل ج م ع الصوري قبل كده عارفين الجمع الصوري اللي هو بيجمع بين الظهر والعصر ولكن في وقت كل و ا ح د ة منهم ا يعني في آ خ ر الظهر و أ و ل العصر بس مجمع صوري ولكن الجمع الاصلي اما أ ص ل ي الاثنين في وقت و ا ح د ة منهم ي م ا جمع تقديم ي م ا جمع تاخير يبقى إ ذ ا مقصود الحديث ابكر بالغيب يعني أ ب ك ر ب ص ل ا ة العصر و أ و خ ر ص ل ا ة الايه الظهر يبقى جمعت بين الظهر و ا ل ا ي والعصر وكذلك أ ب ك ر ب ص ل ا ة العشاء و أ و خ ر ص ل ا ة ا ل ا ي المغرب يبقى جمعته بين الايه فهمنا الحديث ا ل م ق ص و د منه ا ل آ ن ده المقصود الحديث لما تقراه كده لوحده ما انتش عارفه تعمل إ ز ا ي ل ب قيل المرض ت ع ج ي ل العصري وجمعها مع الظهر وروي ذلك عن عمر رضي الله ت عنه ا ل قال إ ذ ا كان يوم غيب ف أ خ ر ا ل ظ ه ر وعجلوا العصر حناخر الظهر ونعجل طبعا ده خصب يوم إ ي ه مش كل ا ل أ ي ا م ده يوم إ ي ه الغيب الذي لا تتبين فيه الايه الاوقات ولا تظهر فيه الشمس وكذلك يؤخر المغرب ويعجل العشاء في يوم الغيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة قال المهلب ق ا لا ل يصح التبكير في الغيمه ة بصلاة إلا العصر والعشاء, والعشاء. و نفس الا ك ل م اللي فات ه بصلاه ك ر ب العصر والعشاء ص ل ة ا هنبكّر بصلاة المغرب صلاة العشاء ونأخذ هو نفس المعنى قال ا ل م ه ل ب لا يصح التفكير في الغيم إ ل ا بصلاه العصر و ا ل ع ش ا ء ل أ ن ه م ا وقتان مشتركان ل أ ن ه م ا وقتان مشتركان مع ما قبلهما أ ل ا ترى أ ن ه م يجمعون بينهما في المطر في وقت ا ل أ و ل ى وهي س ن ة من الرسول صلى الله عليه وسلم الرابع و ا ل أ خ ي ر قال بعض اهل العلم أ ن المراد ب ق و ل ي حبط عمله أ ي كفر ل أ ن ه لا يحبط الاعمال إ إلا ل ا ا ل ا ي ل ى الكفر وهذا دليل على أ ن من ترك ص ل ا ة و ا ح د ة كفر قال تعالى ومن يكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد حبط ايه عمله ده ن ه ا ي ة الحديث